ك فروز أحفر فلا تولهم الأدبار وَمَن يُولِيهِمْ يَوْمَ فرد فلقتال أو متحيزا إلى فئه فقد باء بغضب من الله ومؤه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 ia terestafthup, fakad jauh kum al Fath, wia tahtuh, fahuah khyir ul kum, wia taudun aud, walatugni an kum, fiatul kum shayau, walau kthurat, waanallah ma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 وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ الضعفون في الارض تخافون ان يخطفك الناس فاوىاكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 جَزْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ يكفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَٰلِكَ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِيانِ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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله بسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون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 وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن يتهو فإن الله بما يعملون بصير وإنت وَلَوْ فَعَلُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ Negeri Mula dan Negeri Nasir. Walaupun anda tidak mempunyai apa-apa, maka سَهُوَّ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ تقول جمعان والله على كل شيء قدير اذ ات بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب أسفل منكم ولو توعد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 Wahid yurikumuhum, iziltaqiy tum fi a'iyun kum qalinau, wiyqallin kum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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم باقروا ورآء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دين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 Inna Allah qawiyun shadiidu al-iqab Zalik bianna Allah lam yakum gawiyera nirmata an'amahha ala qawm Hatta yugayiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim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 وَمِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدُوُّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ لَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ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 INNAHU AZIZUN HAKIM YA AYYUHAN NABI HASBUKA ALLAHU WA MAN ITTABAKA MINAL MU'MININ YA AYYUHAN NABI HARRIBAL MU'MININA ALAL QITAN IN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 الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان منكم 100 صابره يغلب 200 وان منكم 1000 يغلب 2000 ب مع الصادرين، ما كان لنبي أي يقول له أسر حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم.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 لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إن يُعْلِمُ اللَّهُ الله في قلوبكم يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا ۚ أَيَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا أَمْ أَشَدَّ تَأْثِيرًا ۚ إِن يَعْلَم الله في